بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أ د ر ا ك ما الحق كذبت ثمود و ع ب و ب ا ل ق ا ر ع ة فاما فموت فاهلكوا بالطاغيه واما عدو فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام خصوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نقل خاويه فهل ترى لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤمنين المتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذت الرابيه انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تبين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 س ل ط ا ن ي خذوه فغلوه ثم ا ل ج ع ي م صلوه ثم في س ل س ل ة ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه إ ن ه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا ي ح ب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حنين ولا طعام إ ل ا من غسلين لا ي أ ك ل ه إ ل ا القاطبون فلا أ ق س م بما تبصرون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 وانه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم